الله أكبر الله أكبر أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كم من المسلمين يصلون الفجر هي أصلاة الفجر تينا جمعا يعني صعبة؟ يعني عايز اسأل سؤال هي يعني ربنا اكلفنا بحدا فوق الطاقة؟ اكسم بربي الامة الان لو صلت الفجر في ليلة واحدة سننتصر صباحا اللي بيترك صلاة الفجر مطلقا وبعدين واخرتها معاه اتفضل كده لحد امتى صلاة الفجر الفيصل بين المؤمن والمنافق صلاة الجماعة عموما هي الفيصل بين المؤمن والمنافق وخصوصا صلاة العشاء والفجر أتقل الصلاة على المنافقين الله جل وعلا ينادي عليه أين أنت أشهر. عايز تقدر تصلي صلاة الفجر في جماعة أول حاجة تعرف أنه ده مش بقوتك ولا بإرادتك ولا بإمكانياتك استعن بالله اختفكر فيما أعداه الله عز وجل من المتهونين في صلاة الفجر البعد عن الظروب والمعاصي الصحبة الصالحة اللي عايز يحج ومش قادر صلي الفجر وقعد لغاية الضحى صلي ركعتين كتبت لك حجة وعمرة تأمة تأمة تأمة إني مش هصلي الفجر في جماعة هيعرب نفسه هيعرب نفسه بكل أسف بكل أسف لعذاب الخطر انت فيه انت لسه نايمة انت لسه يدام الأفلام الإذحية القجرة النجسة انت لسه في غرفة من غرف الكس والفساد يا أخي التقلال هيا انت لسه نايمة يا أختي حتى الفجر مضيعاه حتى الفجر مضيعاه عاوز حد لسه يصحيك في صلاة الفجر في جنات يتسألون عن المجرمين ما أسلككم في سقر ما أسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين